بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سي قاف كذلك يحي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 وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر امم القرى ومن حولها وتنذر وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعيد ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته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 كلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأعام أزواج يثركم فيه ليس كمثله شيء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 ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم الي الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من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 وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ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 حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي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 أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضى بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات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 أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنا إن الله غفور شكور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 إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته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 وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ لاهي من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيضل النراواكدة على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِمْ مَحِيصٍ فَمَا أُوتِيَتُم مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 وَإِذَا مَا غَضِبُوْهُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَاءً بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن وَأَصْلَحَ وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين وَلَمَنْ ينتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق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 وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ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 وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الزُّكُورِ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ويجعل من يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ <risque> عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ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 مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ